لناها مشيطه مدينتي شارقه مشرقه بالضياء مطاعم في ارجائها بنكهه الاطياب تسرع فيها مثلا فيها معاني اباء ان عندها من وطن لا يعرف الكبرياء شارقه بالضياء مدينتي ذو الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض شادها مشرقة بالضياء تقرأ في البر لها والبحر أمجادها متائف معالم تبهر روادها مشرقة بالضياء مشرقة بالضياء مدينتي شارقة مشرفة بالضياء مفعمة أرجاؤها بمكهة الأزقيا تسعى فيها مثلاً فيها معاني لباء أنعن بها من وقل لا يعرف الكبرياء بالضياء شارقة دمت لنا دمت لنا مشرقا ودام مباني الذي يد دمت لنا مشرقة يا جمى من عشقته في خرف كان الجبل أستعه من ميرتها حاضنة للسلل دمت لنا شارقة شارقة أنت العمل أنت خلايا المحل مساجد معايد تامعة للشعل أسوابنا قد هبزت روعة فن حلل لشورى مثل دمت لنا مشرقا مدينتي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجابها بمكهة لتفيا تسرع فيها مثلاً فيها معاني الغباء أنعبها من وطن لا يعرف الكبرياء مشرقة بالضياء سلطان يا فخر الامم شكرا على ذي القيم في زمن البقاء معا اهنها بأننا باننا امانه في يد من قد حكم نعم نعم رايتنا بجد ثم الامم فكنت خير من جرى بالكتب بل والقلم فامه لا تقرا حياتها كالعدم دماني المجد لنا عفرا تثير ويحفظ الله إمارات وعاش العلم إمارات وعاش العلم إمارات وعاش العلم, العلم شكرا على ذلك القيام مدينتي شرفة مشرفة بالضياء مفعمة أرجاؤها بمكهة رتفية تسرع فيها يمه معاه يبقى